على ترابك سجودي وإل وجودي على ترابك سجودي وإل وجودي توسلت بحنين ودمعت العين ما حد غير في صاف توسلت بحنين ودمعت العين ما حد غيرك يصف ذنوب يا حسين أنا الوعد حبيبها خلف وعدا بخطايا اللي تكثر وإجاب دمعو نحيبها يمن نحساس إنما آخر مريض والطبيبة سجدي توالدي شو قلي سعر حلم عنده يجيبه وسام قلبه لا قلبه تكبر مصيبة شق مصيبة. إذا ما ترضى عني يا بول أكبر عجيبة شكد عجيبة حنانك من ماصي الدنيا أكبر أحلفك بالرياحي وذاك ترتاح إذا تتركني وين أنطل الوجه وين ما حد غيرك يصف ذنوبي يا حسين إذا تتركني وين أنط الوجه وين؟ ما حد غيرك يصف ذنوبي يا حسين على ترابك سجودي وإلى عيونك وجودي على ترابك سجودي. ولاي يومك وجودي توسلت بحنين ودمعت العين ما حد غير يصف ذنوبي يا حسين توسلت بحنين ودمعت العين ما حد غير يصف ذنوبي يا حسين عبر صوت لسامعي يا هل عاشق أنا أحسن تريد عليك تجار دمعي قبل لا يجري دمعك في القصيدة تخيل أنت وضعي لشالك راح تحظى بشهيده حرقت بجرح شمعي لجل عينك كل البعيدة تكسر مني ظلعي لجل ما تنكسر أمة جديدة وانا على الغبر أدعي يا رب الشيع من أديك تزيدا عجبك الهرزايا تجازيني بخطايا تألمني وتنادي برفعتي دار ما حد غيرك يصافذنوب يا غصين تألمني وتنادي برفعتي دار ما حد غيرك يصف ذنوب يا حسن على ترابك سجودي وإلى وجودي على ترابك سجودي وإلى وجودي توسلت بحنيري ودمعت دمعت العين, العين بحنين يا أباطر الأرض يا حسين توسلت بحنين ودمعت العين ما حد غيرك يصف ذنو يا حسين على جروح سلامي على جروح الأحب على الترايب في ديتك يا إمامي اجيتك اعتذر واحساسي ذاير واريدك من ظلامي الى النور انت تاخذ دوب تاير تخفف من ظرامي مثل ما خففت كل المصاير اجيته دمعها أذكرك بالماسى وبالنواي يقين كلامي يحن قلبك ولت عوف الحباي لضمت بعشر صدري عليك ودم يجري وحق اللي ارتمه ما عنده جافين ما حد غيرك يصف ذنوبي يا حسين وحق اللي رتمه وما عندك فاد ما حد غيرك يصف ذنوبي يا حسين على زرابك سجودي والعيونك وجوه يا عبد الله عيونك وجود توسلت بحنيني ودمعة العين محد يصف ذنوبي أحسن توسلت بحنيني ودمعة العين محد غيرك يصف ذنوبي أحسن ورد صوت عليك يشيع إحساسك ونبضك في بالي اتعنت انت لي ويضل علي ورب غالي أرد لك التحية وقل لك ما حرمتك من دلالي عساك به نال الرحمة والعفو بصالي وحق الله ونبيه سمعت ولي لك يا بولا يا غالي حضورك بالعزية يهون جرحي طفشت علي لك من الشفاق يا يراجع للإطار وريدك تندب وتصرخ في السنين ما حد غيرك يصف ذنوب يحسن وريدك تندب وتصرخ في السنين ما حد غيرك يصف ذنوب يحسن يا ليونك وجودي على التراب والعيون وجودي ya hassin taba haneen w